<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها صدق الله العلي العظيم تسألوك يا العاسيب الجليل الكريم الركيب المجيب الواسع الحكيم الغدود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتيل الوليد الحميد المحسن المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الواري المتعاني البر التهوام المنتقيم العفو مالك الملك الجلال والإكرام المقصد جی <تصفيق> سلی الله الأسماء الحسنى فدعوه بها صدق الله العلي العظيم سألوك يا يقول القدير المجيد البعث الشهيد الحق الاكير القوي والمتين الولي والحمين المحسن مجيد الوعيد المحيي المميت الحي القيوم الشيء وهو السبيع البصير اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسماء الحسنى فدعوه بها صدق الله العلي العظيم أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الشكور العلي الكبير الحافظ الموقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الغدود المجيد الباعث الشهيد الحق صلي اللهم صلي افضل صلاه على سيدي مخلوق